فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ كُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيُّ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا لَا يَضُوعُ وَعَلَى الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ دَعِيمٌ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءُ أنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما جد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء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 فَقَدْ شَرَقَ وَأَفْلَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَشَرَّ مَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لِمَنْ قَالَ أَنْتَ شَرٌّ مَا كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين